إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًا يَا أَبَتِ إِلَّا أَخَافُ أَن يَمَسْكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِالشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبُ أَن تَعْنَى لِهَتِّيَّ يَا إِبْرَاهِيمَ لَا إِلَّا مَتَتِهِ لَأَجْرُ وهجرني مليا قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من فَأَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّ اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُمْ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَأَهْدَيْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا